سفر عن, وطن سفر عن وطن المحبوب أبعد لبن العطوف عن أمه الرحيمة المقعدة على سرير المرض والألم في طريق سفره وهو يقطع الفيافي والقفار إلى مقصده لم ينقطع منه الحنين إليها ولم تنس ذاكرته ملامح أمه وهي تدار التألم عنه شفقة عليه ورأفة به فجاد الشوق والوجدان بنارهما في صدره واشتعل التساؤل عن حالها فوافته أبياته الصادقة على غير معاد فرح يبعث بالأبيات صادحا بها إلى أمه شفاها الله. على مفر شهور كنت أحس ضيق فاسي وأحس بخنجر بنضلوع العود يطعني وأحس مني جلست ضيق مجناس مني بغيت أقف عظامي ما يشيلني على مفر كنت حس بضيقة تنفاسي وحس بخنجر بين الضلوع العود يطعني وحس النهل يا مني جلستي ضيق مجلاسي ولا مني بغيت أقف عظامي ما يشيلني وحس نار ما بين الجفون الطير العاسي وحس بخافقي يما الحجاز وناسه حني وتوهب نمرتي وطرد عن التخمين هو جاسي فقول الله على غالي قواني يهيطا مني وتوهب نظرتي وطرد عن التخمين هجاسي وقول الله على غالي قواني يهيطا مني غريب شايل هم من سجيل وعصب الراسي تعابير الحزم بانات على وجهي ولا عني جمع من عيني غزيري بالقرطاسي ولا مدري على وين القلون اليوم والدمي يا يمه يا بعد كل القصيد يا بعد ناسي كتبت الكصدق حروف القصيد واسمعي مني أنا يمه حفرت اسمك قلبي قبلك الراسي وجيتك يوم خطواتي على دربك جدني تنحرت الطريق الصعب لا داله ولا ناسي أبي أطهر يدين الخلج لا من جيت تأحضني وشفتك من على ذاكز سرير وجيتك مواسي، أواسيك ومجامير الحزن في يهشبني، وشفتك من على ذاك السرير وجيتك مواسي، أواسيك ومجامير حزن فيه يشبني أقاسي ما تجاسينا ونا وشلون ما قاسي صار الوجع يما قبل يسكنك يسكنني أحس بكل آهاتك هدام محساسك أحساسي أحس إن الجروح لي يتلنك يتلني يا رمز الطهر يا أعذب قراحا صب في كاسي شربته وارتوت منه الجوارح من صغر سني زرعتي طيب واثمر لك غلا في وقت نقياسي يوم طيب الأرضاك القصيد يجيك بيت عني زرعتي طيب واثمر لك لا في وقتي قياسي يوم يا الطبيب رضاك القصيد يجيك من عني خطاك السول لو طبع المرض يا الغالي يا اهجاسي خطاك السول لو حاول المرض كي بعدك عني خطاك السول لو حاول المرض كي بعدك عني تذيك بالعمر يغلى الغوالي يا بعد ناسي اقول الله شافيك وعليك الله يطمنني فديتك بالامر يغلى الغوالي يا بعد ناسي اقول الله شافيك وعليك الله يطمنني فديتك بالامر يغلى الغوالي يا بعد ناسي وقول الله شافيك وعليك الله بطمني يا رب وليا بعد ناسي وقول الله شافيك وعليك الله بطمني